بسم الله الرحمن الرحيم ا لف لا منيم الناس ان يتركوا يقولوا وهم لا يفتنون ولقد فتن 119. الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون 114. If the Lord was to أَجَلَ the visit وَهُوَ Allah, then indeed Allah has been given, and He is the Holy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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ۗ 124. And he said to those who have faith, follow us, and we will make mistakes, and what they are doing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 وَإِن تُكَذِّبُ فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُنَّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 119. له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي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 114. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 115. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتْنَا مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُرْنِي عَلَى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 وساب بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم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 أُتِلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 ثُمَّ لَجَأَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 أليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدى سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com